وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْكُمْ وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَقِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا خُصُوراً تَتَقِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا خُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُرُوَتَا فَذْكُرُوا يَعْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُسْتَدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ خَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَبِّهِ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُصِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ إِلَّا بِ أكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون فعقروا قت وعثوا عن أمر ربهن وقالوا يا صالح أتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح أتنا بما تعيدنا إن كنت من المُهتلين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 وَلُقَنِ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الرِّجَالَ كَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ